استخلفينا فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير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 اقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب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 غير الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأبوال والأولاد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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبحر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 أثارهم برسلنا وطفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة و رهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بترو أرضان الله فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويظهر لكم والله غفور رحيم